يقول السائل هنا حفظكم الله يسأل حفظكم الله عن أخذ أو ترجيح أحد أقوال العلماء في مسألة معينة كمسائل الفقه ومسائل العلم عموما فهل إذا أخذ بقول عالم يعد هذا طعنا في العالم في العالم الآخر الذي في العالم في العالم الآخر الذي خالف هذا القول بسم الله <تصفيق> الحمد لله بارك الله فيكم إذا كان الطالب طالب علم وعنده آلة النظر والاجتهاد والترجيح بين الأدلة فرأى أن القول أحد القولين هو أظهر وأقرب نعم وأن الأدلة كافية في ترجيح القول له أن يأخذ بناء على هذا بقول هذا العالم الذي أفتى بهذه الفتية بناء على هذه ماذا الأدلة التي ساقها والمرجحات أما إذا كان عاميا أو كان طالب علم لكنه لم يستطع الترجيح فأخذ قول أحد العلماء أقول أخذ قول أحد العلماء الذين هم أهل الثقة في دينهم وأمانتهم وعلمهم وديانتهم فلا حرج عليه ولا يعتبر هذا طعنا في ماذا في العالم الآخر ومن فهم أن هذا من الطعن فلا بد أن يعيد النظر أقول لا بد أن يعيد النظر في هذا الفكر الذي هو يسير عليه لكن أنا أريد أن أشير إلى شيء خاصة أنها عمومات بعض الناس الحق ظاهر طبعا هو السؤال في الفقه وأبواب العلم بعد ذلك جاء طبعا أبواب العلم عامة وشاملة هناك بعض الناس بارك الله فيكم يتذرع وكأنه يتشف يعني يتخير اشتهاءا أنا أخذ بقول فلان ولا أخذ بقول فلان أو أنا أخذ قول فلان وأنا سير على طريقة فلان هذا ليس سنن العلماء ولا مسلك العلماء بل لم يتكلم أحد من أهل العلم الذين كتبوا في أحكام التقليد والمقلدين أن هذا سبيل أنه سبيل صحيح أو سبيل الأهل الحق ابدا إنما هذه طريقة أهل الأهواء ما هي طريقة أهل السنة ليست من طرائق أهل السنة الآن في اوساط كثير من الطلبة يرد الحق الظاهر البين بدلائله وواضحاته يرد لأن القائل هو العلامة ولا الشيخ الفلاني وهو لا يميل إليه يميل إلى فلان وإلى علان من العلماء أليس كذلك؟ فلما تقول يا أخانا هذا عالم جليل لكنه لم يصيب الحق ها أنت تطعن فيه تتنقص من قدره طبعا هذا فهم أعوج نعم وهو كما يقال يعني سبيل يجعله للنيل من إخوانه والعياذ بالله مثال أقرب لك الآن عندما أقول مثلا في مسائل تتعلق بالإرث والمواريث والفرائض وغير ذلك لو قال جاء زيد من الناس قال يا شيخ إيش رأيك نأخذ بكلام الشيخ الألباني مثلا أقول لك الشيخ الألباني عالم جليل محدث فقيه نبيل لكنه في أبواب الفرائض لا يعرفها هو قال بنفسه أنا هذا العذر لا أعرفه هل هذا تنقص؟ هل هذا تنقص في قدره ولا طعن فيه؟ لا ليس تنقصا ولا ولا انتقاصا فيأتي فلان يقول لا أنا أريد أن أخذ بكلام الألباني مثلا في هذا والحق في كلام غيره هنا الهوى هنا دخلنا الى باب ماذا الهواء نزيد الامر شويه ايضاحا كمان نقرب قليلا من نقاط التماس كما يقال ها بعض اهل العلم تكلم في بعض الناس من المعاصرين وبين بادلتي الأقوال بين بالأدلة الأقوال المخالفة للحق المنابذة للسنة وآخر أو آخرون يحسنون الظن بذاك ولم يتكلموا يأتي فلان أنا على طريقة فلان ما يجوز هذا هذا من الخذلان قال الإمام ابن القيم رحمه الله هذه الطريقة هذه الطريقة الانتقائية والحق بين وظاهر هذه طريقه في حقيقتها تعادي مسلك أهل السنة، لأن الله جل وعلا أمرك بالانقياد للحق. وماذا والإذعان له؟ قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد تجنب من يعادي الكتاب والسنة لئلا يعديك خسرانه هو خاسر، هو خاسر، فتجنب هؤلاء. طبعا هو لن يقول لك أنا وعادي الكتاب والسنة صحيح لكنه يعادي حملة الكتاب والسنة المبين للناس الحق وضح جاءني سائل قبل أيام في الحج قال يا شيخ بعضهم يقول ليش أنتم تنكرون لما نقول شيخ ربيع مثلا متشدد أليس في المجرحين والأئمة الجرح والتعديل فيه متشدد وفيه في معتدل هذا موجود هذا الكلام اليس هذا موجود قلت من قال لكم أن هذا يعاب إذا قيل أن الشيخ حفظه الله متشدد لكن ولا ننكر أن أهل العلم عندهم هذا التقسيم لكن الأمر الذي كما يقولون الله أرحمه الشيخ هذا الشيخ حمد كان يقول يعني تعجبه هذه الكلمة كأنها يعني كلمة الصحفيين أو الإعلامين أعجبته كان يرددها كثيرا قال نسلط الضوء نسلط الضوء على هذه القضية تسليط الأضواء يعني نزيدها كشفا وايضاحا فنسلط الضوء على هذا القول الآن لما قسم علماء الجرح والتعديل المتكلمين الى متشدد ومعتدل الى اخره هل فهم احد من العالمين ممن يفهم معنى العلم ان لفظ المتشدد هو قدح فيه هل فهم احد ان هذا من القدح في هذا العالم كيحيى القبطان مثلا ابدا طيب هل فهم أحد من العالمين أن كل قول قاله متشدد مردود ما فهمه أحد هل فهم أحد من العالمين أو قال أن كل معتدل وصف بأنه معتدل قوله مقبول وهو حق في هذا يقوله واحد؟ لا اليس بالممكن ان المعتدل يكون قوله مرجوحا ممكن ولا لا لو كان كلامه كله حق ما كان في داعي الى متشدد وإلى غيره خلاص هو قول واحد وهذا ما قال به احد من العلماء البته يعني اطرد قولهم على الدوام البخاري من المعتدلين اليس كذلك وخلف البخاري في كثيرين بيان خطأ البخاري في تاريخه لابن أبي حاتم ليس كذلك؟ ومطبوع مع التاريخ الكبير الموضح لأوهام الجمع والتفريق للحافظ الخطيب اخطاء البخاري واخطأ ابن أبي حاتم في مجلدين طيب هل؟ نعم أقول هل هذا نقص من أقدارهم؟ ولا أحد عاب هذا ولا عاب ذاك النقطة الثالثة التي نسلط عليها الضوء كمان في هذا لماذا أنتم تقسمون إذا متشدد ومعتدل بس إذا كان في الأئمة في السلف يوجد متساهل ليش هذا الاصطلاح عندكم لا يوجد الآن لماذا أغلتموه أهملتموه عمدا وتعمدا يعني إذا كان ابن حبان على جلالته وحفظه يعتبر في المتساهلين آه الآن إيش فيه ما في متساهل الآن ما شاء الله الناس كلها قسمين بس متشدد ومعتدل ما في متساهل الآن في تسيب ما هو تساهل تعرف التسيب الانفلات من قوانين العلم ولذلك هم يطلقون هذه العبارة يريدون التنقص والغمز واللمز والرد بالحق الذي يظهر أليس كذلك ثم تعالى بالله قل لي بربك من هذا المقسم هذا فلان كذا وهذا فلان كذا طلاب أقزام أغمار أغرار يقسمون علماء كبار شابة لحاهم ورؤوسهم في العلم والسنة من يقبل هذا يا شيخ لو سألته عن أحكام الشرع في الطلاق في الظهار في البيوع ما أجابك يقسم علماء وقامات وعمالقة فالإنسان إذا ما عرف قدر نفسه رحم نفسه ورحم الآخرين فهمتم بارك الله فيكم إذا ليس بالضرورة كل ما يقول أحد من العلماء هو صواب ولا يقول بهذا أحد من العلم وليس في المقابل أنك تنتقي والله فلان أنا أخذ بكلامه فلان أنا ما أخذ بكلامه ما يصلح هذا بارك الله فيك هذا خطأ وخلل كبير خلل في الاتباع هذا الخلل خلل في الاتباع يجب أن تراجع نفسك بارك الله فيك